ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه وأعلت لكم الأنعم إلا ما يتلى عليكم فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور